فضيله الشيخ وفقكم الله شرب المحرم للشاي و ا ل ق ه و ة التي فيها زعفران لا الزعفران يتجنب يشرب ا ل ق ه و ة يشرب دله ودلتين م ا يخالف لكن ما يحط فيه زعفران ل أ ن ز ع ف ر ا ن نوع من أ ن و ا ع الطيب لا ولا نعناع ما يحط زعفران ولا لان النعناع ريحان طيب